السلام عليكم رحمه الله <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد إذا انتهينا من الكلام على أبنية مصادر الثلاثي وعرفنا النقص منها والنموه والآن إشرحنا رحمه الله في ذكري أبنية مصادر ما زاد على الثلاثة أبنية مصادر ما زاد على الثلاثة فقال رحمه الله بكسر ثالث همز الوصل مصدر و مع حازم ما لم الدمن الاخير تاء ارميه من فعل التازيده اوله واكسره سابق حرف يقبل العلل بكسر ثالث همز الوصل مصدر وفعل حازم ما لم الدمن الاخير تلا من دون التازيده اوله واكسره سابق حرف يقبل العلل لا لينا من رحم الله طريقة المصدر مما هو مبدوع بهمج وصل أو مما هو مبدوع بأتاء الزائدة ثم يأتي لبقية الأوزان الأخرى وقال بكسر ثالث همج الوصل مصدر فعل حازه يعني مصدر بيال مبدوع بهمج الوصل حازه بماذا بكسر ثالث همج الوصل لأنه يحوز المصدر في ثالث همز الوصل مع مد مد الاخير تلا مع مد ما تلاه الاخير مد الاخير ت ما تلا الذي يليه الاخير وتمد ما قبل الاخير اذا اذا كان الكلمه مبداه بهمز الوصل فان انطلق واستخرج قبل همز الوصل لا يكون الا خمسين او ثلاثيا انطلق واستخرج فان المصدر من قبيل تاتيب المصدر عالمه بكسر ثالثي ثالث الحرف الثالث إذا مع عدي همزة الوصل مثلاً انطلقة عندك الوصل ثم عندك النون ثم عندك الطاء بكسر ثالثي همزة الوصلي مجبور لا تكسر الثالث لا تحسب همزة الوصل تكسر الثالث من الانتقال انطلقة عندك النون والطاء وتكسر الثالث عقب. ما ما عدي المقصي وتمد ما قبل الآخر عندك همزل ثم طلاقة عندك همزة ثم النون ثم الطاء من مصدر تكسر الطاء تقولين طي بعدما كان في طلاقة تصبح مكسورة ثم تمد الحرب الذي يليه الآخر مباشرة أي تمد الحرب ما قبل الآخر تقولين طلاقة طلاقة طلاقة طلاقة من مصدر طلاقة ماذا حدث في المصدر الآن هنا تقول كسرنا الحرب الثالث ومدينا مددنا الحرب الذي يليه الآخر أي مددنا الحرب ما قبل الآخر أو قبل الآخر تقول انطلق انطلاقا تذلك استخرج الحرب الثالث والتاء إذن إذا أردت المصدر تقول استخراج تكسر التاء التي هي الحرب الثالث بعدما كانت مفتوحة وتمد الحرب ما قبل الآخر فيقول استخرج استخراجا هذا المبدوء بغم الوسط تكسر الثالث وتمد الحرب الذي يليه الآخر مبسط أي تمد الحرب ما قبل الآخر تقول انطلق انطلقا استخرج استخراجا وثم قال رحمه الله وظممه من فيعليم التازيد أوله أي وظمم الهاء في قوله وظممه أي الذي يليه الأخير مباشرة أي الحرفة ما قبل الآخر إذا كان الفعل مبدعا بالتاء وحينئذ لا يكونوا إلى خماسيا كما مردنا من قبل المبدوء بالتاء الزائدة المبدوء بالتاء الزائدة أي إذا كانت التاء في بدايته لا يكون حينئذ إلا خماسيا لا يكون إلا خماسيا فإذا كان كذلك فإن المصدر منه أن تأتي بنفس الفعل ما هو يفعل فقد تظم الحرف الذي يليه الأخير المباشرة أي تظم ما قبل الآخر فتقول تعلم تعلم تعلم تعلم تكنم, تكنم. فقد تظم ما قبل الآخر تظم ما قبل الآخر تسلم تسلم تدخل تدخل تخرج تخرج جمهة. هذا إذا كان آخر حرفا صحيحا إذا كان آخره حرف صحيح ليس حرب آئلة قالوا ضمن من فعل التزيد أوله أي زيد في أوله واضمنه من فعل التزيد في أوله واكسره الذي هو الحرف ما قبل الآخر واكسره سابق حرف يقبل ليلة يعني واكسره إذا كان قبل حرف معتل أي إذا كان آخر حرف آئلة فاكسر السابق فاكسر الذي يأتي قبله فتقل مثلا في تزكى تزكيا وتقول تزكيا إذا تقول تزكى تزكيا تكسر ما قبل الآخر تولى توليا تحلى تحليا راطلة إذن هذا من نسبة لمبدوء بهمز الوصل وكذلك لمبدوء بالتاء الزائدة إذن إذا كان مردوعاً بهمز الوصل فإنك تكسر الثالث الحرف الثالث من الفعل الفعل المردوع بهمز الوصل إذا أردت المصدر منه تأتي بمعش الفعل تكسر الحرف الثالث من الفعل ثم تب تب تب تمد الحرف الذي يليه الأخير مباشرة انطلق انطلاقاً استخرج استخراجاً وإذا كان مردوعاً بالتاء الزائد ولا يكون حينئذ إلا خمسين فإنك تأتي بنفس الفعل تعلم فإذا أردت المصدر منه تضم ما قبل بالآخر تقول تعلم تعلم تكلم تكلم هذا إذا كان آخره حرفا صحيح كما هنا في تعلم وتكلم آخره أنيم وهي حرف صحيح فإذا كان معتل الآخر فإنك تكسر عوض أن تضم تكسر ما قبل الآخر فتقول تزكى تزكيا وتولى توليا وتحلى تحليا وهكذا هذا هو الأصل وهذا هو القياس فيما كان كذلك ثم بدأ في ذكر بعض المصادر النقيسة ومسموعة من أوزان أخرى من الأوزان غير الثلاثية يعني الأوزان غير الثلاثية كيف يكون مصدرها هذا سيتم شاء الله في الدرس القادم لا ندلل أن نثق عليكم. واضح طيب إذا سؤال في سؤال تفضل لو تبعيد الأولى الأولى يعني نبدو أنزل وسل إذا أردت يقول النار من الله إذا أردت أن تأتي بالمصدر من فعل مبدوء بعمر الوصل كان طلق واستخرج انطلق هذا فعل مبدوء بعمر الوصل وهي الألف التي في أوله واستخرج كذلك مبدوء بعمر الوصل أردت أن تأتي بالمصدر مما كان مثل هذين الفارين ماذا فعلنا؟ فذكر لك الطريق قال تكسر الحرف الثالث من نفس الفعل إن طلق عين الحرف الثالث تعد عمز الوس الحرف النون حرف الطاء هو الحرف الثالث تكسره تقول إن طلق إن طي تكسر الطاء ثم ماذا بعد ذلك تأتي إلى الحرف الذي يليه الأخير مباشرة أي تأتي إلى الحرف ما قبل الآخر إن طلق اللام هي التي ما قبل الآخر تمدها عابقة بألف مد تمد الحرف فتقول إنط القروth تكسر الط وتمد الت إنطلق得 الانطلق إذن تكسر الحرف الثالث وتمد الحرف ما قبل أخير أخير استخرج است تكسر التاء التي في الحرف الثالث وتمد الراء التي في الحرف ما قبل الآخر فتقول استخرج استخراجا استخرج استخراجا واضح؟ نعم مد الحرف يكون بالألف إذا قل بالمد يعني بالألف سيأتي إن شاء الله إذا كان مدائم بهم زرقة السيأتي إن شاء الله نعم تبارك الله نعم الخماس المدوب التائم يمكن يكون على أذن التفاعل نعم مثل تراك ما تراكما كما تقول تعلمت عن من من الذي حصلت ضم الحرف الذي قبل بالآخر تراك ما تراكما تغاف لا تغافلا تغافل تغارب تغاربا تغارب واكما كيف تعرف بأن التاء زائد غيرها بسقوطها يعني ترجع إلى الأصل أصل الكلمة إذا أنت ضاربة من الضرب مباتها ضربة إذا التاء زائدة تنظر إلى أصل الكلمة سأتينا إن شاء الله زائد التوصيل إذا درسنا لأن يطلق فعل مع الزيادات وإياك